بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب تثرت واذا البحار فجرت واذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا